ما أصعب أن تجد في هذا الزمان صديقا وفيا والأشد صعوبة أن يخطف الموت صديقا وفيا عشت معه أسعد أيام طفولتك وشبابك تَذْرِفُ الدُمُوعُ بلا سَكَنْ وَالْقَلْبُ يَصْرُخُ يَا زَمَنْ وَالْعَيْنُ تَذْرِفُ مِنَ الْأَسَى وَالْقَلْبُ عَانَقَهُ الْحَزَنْ, والقلب عانقه الحزن يا وقت ليتك لم تسر للموت في خطو الشجن فأجاب حين سألته هذه الحياة وذي السنن هذه الحياة وذي السنن فعرفت أن حياتنا تمضي وتأخذ من سكن, من سكن الشعر يرثي صاحبي ألم ودمعي محتث ألم ودمعي محتث يا للمصائب إذ في دهشة تنسي الوطن في دهشة تنسي الوطن فرق <تصفيق> النوع بلا سكن والقلب يصرخ يا زمن وعالقه الحزن فأروح أذكر ما مضى من صحبة كنا معا كنا نسير أحبة فتزول آهات الحزن نزول آهات الحزن فرحي إذا أبصرته تنزاح من عين المحن واليوم صار بمرقد فردا وحيدا في السكن فردا وحيدا في سأضل أذكر ما مضى من صحبة تنسي الزمن وسأدع ربي جمعنا تحت الظلال بلا وسن تحت الظلال يا زمن يا زمن والليل متلئ بالأسى والقلب يعاني الحزن والقلب انقهى الحزن يا ربي فاغفر ذنبه يا ربنا يا, ربنا يا ذل وامن عليه بجنة ليعيش عيشا قد اومن ليعيش عيشا قد رَبِّ يا ربي فاجعل داره فردوسكم فهي الوطن رحمانك يا رب الورى هي دعوت العبد الفطن هي دعوت العبد الفطن يا ربي فاجعل داره في فردوسكم فهي روضا ماك يا رب الوراء هي دعوة العبد الفطن هي دعوة العبد الفطن